بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فالياضر الإنسان من خلق خلق من ما يدفق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعيه قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول